وَوَانْتَ دَكَعَ إِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا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 اشترى فاذا فرغت فانصب وا الى ربك فارغب الله اكبر الله